مصر العربية من القاهرة والساعة الآن الثامنة ونصف دقيقة خيداتي وسادتي نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من صورة النساء يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شانشع أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم auprès Yes. and Why Yeah, uh my oimman mun What is وأعثر ما للكافرين Um un un na